صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ايَ شَئ يَذْهَبكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا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 خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله Cha uh...